بوك تو سورك وسيم ثمانية واربعون ثمانية واربعون زانياتكي العطلات أنشطة العطلات پلاش <تصفيق> چيستي هل الشاطئ نظيف؟ هل الشاطئ نظيف؟ تم можна купаться هل تمكن فيه السباحه؟ هل تمكن فيه السباحه؟ هل السباحه فيه غير خطره؟ هل فيه غير خطره؟ Ці можна тут узяць на пракат парасон ад сонца? هل يمكن هنا استئجار مظله شمسيه؟ Ці можна тут узяць на пракат чазлонг? هل يمكن هنا استئجار كرسي бахар? Ці можна тут узяць на пракат лодку? Я б ахвотна зайнялася сёрфінгам. Я б ахвотна панырала. أحب أن أغطس أحب أن أغطس ياب اخвот на покаталася на أحب أن أتزلج على الماء أحب أن أتزلج على الماء تي можно взять هل يمكن استئجار زلاجات الموج هل يمكن استئجار زلاجات الموج؟ تيمожنا اوزيات نابركات رشتونك لى پدودنغا پلاوانня؟ هل يمكن استئجار معدات غطس؟ هل يمكن استئجار معدات غطس؟ تيمожنا اوزيات نابركات ودنغا لجي؟ هل يمكن استئجار, استئجار زلاجات الماء؟ هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ يا توлькі пачатковец. أنا مجرد مبتدئ. انا مجرد مبتدئ. у мяне сярэдні ўзровень. انا في مستوى وسط. انا في مستوى وسط. я ў гэтым أستطيع التعامل مع ذلك جيدا أستطيع التعامل في ذلك جيدا Где находится подъемник для лыжников؟ أين التلفريك؟ أين التلفريك؟ تيوست у تابي سابوي لجة؟ هل معك زالجات هل معك زالجات السكي؟ Ти есть у тебе с собой лыжный обуток? Халь маака хиза эльски? Халь маака хиза эльски?